سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله لكن يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت الخالدون كل نفس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 بل تأتيهن بعتد فتباهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يقدرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا من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 لهم آلها تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر آفوسهم ولاهم منا يصحبون بل مدّعنا هؤلاء وأبى قال عليهم العمر أ يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهموا الغالبون أفهموا الغالبون قل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسكهم نفحة من عذاب ربك لا يقول ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين